الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته بهذه الليلة نتحدث عن دليلا أيضا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى مما ذكره الله عز وجل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم حيث سأل ربه تبارك وتعالى ان يريه احياء الموت فيشاهد ذلك فالله تبارك وتعالى قال له اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لازداد من اليقين. فأراد كما سبق أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وهي مرتبة المشاهدة. يشاهد أحياء الموتى بعد أن كان معلوما له متيقنا. فأمره الله تبارك وتعالى يأخذ أربعة من الطير ولم يحدد هذه الأربعة هنا. ولم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد فيه من الأخبار فهو متلقى عن بني إسرائيل لا يعول عليه ولا فائدة من معرفته نوع هذه الطيور أربعة من الطير فصرهن يعني فضمهن إليك واذبحهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزء هذه القطع هذه الأجزاء تكون على هذه الجبال ثم ادعهن ياتينك كسعي ياتينك مسرعات ففعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به فجاءه فعاد كل جزء من أجزاء هذه الطيور بأمر الله تبارك وتعالى الرأس إلى الجزء الذي يتصل به والرجل وهكذا الجناح أنح ذلك فالتامت واجتمعت ثم بعد ذلك جاءته مجيبة إلى موضعه حيث دعاها قال واعلم أن الله عزيز لا يغالب حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فهو عزيز قادر على أن يحيي الموتى وأن يعيدهم من جديد وهو حكيم أيضا حيث إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة للابتلاء والاختبار ثم يعيد الأجساد ثانية من أجل الجزاء والحساب وإقامة العدل وما إلى ذلك يأخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والفوائد وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال إبراهيم رب أرني ربي فتوسل إليه تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم وهو اسم الرب الذي يجمع صفات الأفعال وأكثر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن بهذا الاسم الكريم ربي لأن من معاني الرب الإحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع والنفع وما إلى ذلك كل هذا من معاني ربوبيته فالمؤمن يمكن أن يدعو في كل شأن بما يتفق معه من أسماء الله عز وجل كان يقول يا رزاق ارزقني يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني ويمكن أن يدعو بهذا الاسم الكريم يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وهكذا فهذا يصلح مع كل مسألة لجميع الحاجات فإجابة الدعاء من معاني الربوبية ربي أرني كيف تحيي الموتى ولاحظ التوسل بهذا السم بين يدي هذا الدعاء مبالغة في استدعاء الإجابة ربي أرني كيف تحيي الموتى كذلك أيضا هذا الطلب من إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي أرني كيف تحيي الموتى إنما هو طلب زيادة اليقين فالإنسان يمكن أن يطلب ما يزداد به يقينه وكما ذكرنا أن العلم مراتب فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المرتبة الأعلى ولم يكن شاكاً في قدرة الله عز وجل على البعث وأحياء الموتى وهو إمام الحنفاء وأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكذلك أيضا قال الله له أولم تؤمن قال بلى يعني ما قال بلى آمنت يا رب أو لم تؤمن لم هذه نافية والهمزة للاستفهام الجواب في مثل هذا أن يقال بلى لكن حينما يسأل الإنسان يقال هل آمنت الجواب نعم فكثير من الناس إذا قيل له أليس الله بقادرا على إحياء الموتى يقول نعم وهذا غلط لأن قول نعم في مثل هذا المقام في النفي هو تقرير للنفي أليس يقول نعم الصحيح أن يقول بلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى سبحانك فبلى كما جاء في الحديث تقول لإنسان مثلا اولم اعطك فإذا قال نعم معناها أنك لم تفعل لم تعطني فيكون الإثبات تقريرا للنفي يعني لم تفعل أولم تسافر إذا قال نعم فمعنى ذلك أنه لم يسافر لكن الصحيح أن يقول بلى حينما يقال أفهمت إذا قلت نعم أنا أفهمت فالجواب صحيح فهمت لكن حينما يقال أو لم تتضح لك المسألة إذا قلت نعم معناها أنها لم تتضح أن تقر النفي فالصحيح أن تقول بلا يعني اتضحت فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بلا وهذا أيضا يدل على أنه يجوز الاقتصار على مثل ذلك في الإقرار يعني حينما يقول الإنسان مثلا لغيره كحتك كموليتي فيقول نعم فهذا يعتبر قبول يعني لا يحتاج أن يقول قبلت نكاحها قبلتها زوجة ما يحتاج أن يقول هذا يكفي أن يقول نعم حينما يقال ألا توافق على بيع هذه السلعة بكذا فإذا قال بلا فهذا اقرار يعني لا يحتاج أن يقول بعتك أو قبلت البيع أو نحو ذلك يكفي أن يقول بلى وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذلك فقال بلى ولو قيل لإنسان ألم تطلق امرأتك إذا قال نعم معناها أنه لم يطلق إذا قال بلى معناها أنه طلق كذلك أيضا يأخذ من هذه الآية إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى قال اولم تؤمن الله يقول قال فخذ أربعة من الطير هذا كلام الله تبارك وتعالى يخاطب به إبراهيم صلى الله عليه وسلم فالله يتكلم متى شاء كيف شاء كما يليق بجلاله وعظمته تكلم بحرف وصوت يسمع فسمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلام الله كذلك ايضا يؤخذ من هذه الآية رحمة الرب تبارك وتعالى بعباده حيث يؤيدهم بالبراهين والدلائل الدالة على قدرته وأنه يحيي الموتى فالله أجاب إبراهيم على هذا الطلب والسؤال فأمره أن يأخذ أربعة من الطير وعلمه كيف يصنع أربعة من الطير يقطع هذه الأربعة ويجعل على كل جبل منها جزء ثم يدعوها إليه فتأتيه سعيا لماذا قال سعيا؟ لماذا لم يقل مثلا فتأتيه طيرانا؟ تأتيه سعيا والسعي المشي يقال للمشي ويقال لضرب من المشي وهو الإسراء في المشي أجاب عن هذا بعض أهل العلم كالبغوي رحمه الله بأنها لو جاء الطائرة لربما قد يلتبس على الناظر هل هي هي أو أنها غير الطيور التي كانت على الجبال، لكن حينما تأتي تسعة شاهدها وراها هذا لا يلبس. كذلك قد تطير وهي ناقصة الأعضاء والأبعاد، قد يكون لا أرجل لها، لم تلتأم أرجلها، لا تستطيع المشي، فجاءته تسع فهذا أبلغ. والله تعالى أعلم. قال: وأعلم أن الله عزيز حكيم له، وأعلم أمره أن يعلم، وهذا توكيد. وكذلك أن أذي بمنزلة إعادة الجملة مرتين أن, أن الله عزيز حكيم وقال واعلم أني عزيز وإنما أظهر لفظ الجلالة لما فيه من تربية المهابة فهذا مقام عظمة لله تبارك وتعالى إحياء للموتى ولا أحد يستطيع أن يحيي الموت إلا الله تبارك وتعالى كذلك واعلم أن الله عزيز حكيم جاء بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت فهذه أوصاف ثابتة لله تبارك وتعالى وكذلك العزيز والحكيم كل ذلك على وزن فعيل يعني صيغه مبالغة فالله تبارك وتعالى بالغ العزه وهو أيضا بالغ الحكمة لا يغالب سبحانه وتعالى وكذلك أيضا يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها واجتماع هذين الاسمين فيه كمال ثالث وهو أن العزة فالمخلوقين قد تكون سببا لشيء من العسف والقهر والتسلط بغير حق والظلم ونحو ذلك لكن إذا كان معها حكمة فهذا هو الكمال فتكون هذه العزة مزمومة بالحكمة كذلك قد توجد الحكمة بالنسبة للمخلوقين لكن ليس معها عزة فيكون ضعيفا ولا رأي لمن لا يطاع مهما كانت حكمته لكن إذا كان معها عزة يستطيع أن يحقق بها ما يريد لا يغالب فهذا لا شك أنه غاية الكمال فلا تكتمل الحكمة إلا مع العزة ولا العزة إلا مع الحكمة ألاحظ الطي في الكلام يعني الله تبارك وتعالى قال له فخذ أربعة من الطير صرهن إليك وجعل على كل جبل منهن جزء ودعوهن يأتيك وجعل على كل يعني الآن هو فعل هذا جعل على كل جبل منهن جزء لم يذكر هذا ما قال فقام إبراهيم وأخذ مجموعة من الطيور وقطعها ثم جعل على كل جبل منها جزءا ثم دعاها فجاءته سعيا أعرض عن هذا اختصارا للكلام لأنه مفهوم على طريقة العرب في البلاغة والاختصار في الكلام فالعرب تطوي من الكلام فقة بفهم المخاطط وهذا كثير في القرآن وكذلك أيضا لاحظ هنا في التعدد هذه الطيور فخذ أربعة من الطير هذا لزيادة التحقق في الإحياء قد يكون الطائر الواحد قد يقال النوع الآخر أكثر من طائر قد يصعد لكن حينما تكون متعدده ويحصل لها الإحياء في لحظة واحدة تأتيه سعي مجرد ما يدعوها وهو مخلوق بأمر الله عز وجل فهذا أدل على القدرة سواء كانت هذه الطيور من أنواع شتى أو كانت من نوع واحد فذلك أبلغ من الطائر الواحد لالا يتوهم متوهم أن ذلك ممكن بالنسبة للواحد لكنه يتعسر أو يتعذر بالنسبة للمجموع فأذى ما ذكره بعض أهل العلم والله تعالى أعلم كذلك أيضا في قوله ولكن ليطمئن قلبي يعني قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلاحظ أذا إمام الحنفة وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن يقول ولكن ليطمئن قلبي فهو يبحث عما يطمئن به قلبه وما يثبت إيمانه فهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون ما يثبت الإيمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لكن ذكر الله عز وجل فئة أخرى من الناس وهم الذين في قلوبهم زيغ قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم فشتان بين من يطلب اليقين وكمال اليقين وبين من يتتبع الشبهات وينقر عنها فيورثه ذلك الشكوك وزعزعت الإيمان. من الناس من للأسف يتتبع هذا ويقرأ في مواقع الشبه ويستمع لأصحاب الشبه وإذا قرأ القرآن صار يبحث عن مواطن الإشكالات التي تشكل عليه ثم يطلب الجواب عنها وقد لا يقتنع وقد يكون فهمه سقيما وملكته في اللغة سقيمة ليس له ذوق لغوي ثم بعد ذلك يستشكل هذه الأمور ولماذا ذكر الله كذا بعد كذا وهو لا يحسن مثل ذلك مثل هذا لا يحسن به أن يتتبع هذا لأنه لا يوجد عنده أهلية أصلا وقد يشرح له ولا تصل معه إلى الحد الذي يفهم يفقه فيه ذلك بعدم وجود الملكة أصلا الذوق اللغوي مفقود والله المستعان هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة وصل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه لك لديكم إضافة وسؤالنا لا بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك عن طلب وإنما كان آية له من ضمن المعجزات التي أعطاها الله له والآيات دال على صدقه ونبوته أنه يحيي الموتى بإذن الله وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله هذه آية يمسح على ذي العاهة هذه آيات له وكما أعطى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام آيات كالعصا وفلق البحر وضرب الحجر تنفجر من 12 عينة وهكذا فهذه من جنس الآيات هنا مقام آخر لم يكن ذلك آية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء أن الله أعطاه ذلك من شأنه أنه إذا دعا هذه الأشياء الميتة أو الأجزاء الميتة أو نحو ذلك أنها تستجيب وتخرج إلى الحياة من جديد لم يكن كذلك لكنه طلب شاهدا يتقوى به يقينه فأراه الله عز وجل هذه الآية فقط أما عيسى عليه والسلام كان ذلك على سبيل الدوام وتكرر والاستمرار والله أعلم السلام عليكم